Music أقبل ذا الجدار وذا الجدارة فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة مررت على الديار ديارة ليلى أقبل ذا الجدارة وهل الجدارة؟ فما حب الدنيا شغفنا قلبي ولكن حب من؟ Mooi in de lunen, opvallig is de wagen. Legelijk leven, je huissel, menu, kom, maar, nou, wanneer, kom, maar, kijk, leven, en ik, يا المحبين دلونا طريق سوا لجل قلبي يحصل منكم ما نواء منكم ما كان يا قلبي جافكم من ثاني أنا كالله يا العاشق على ما تعال